إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ومسله معه ليافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.